أولاً دعا محمد صلى الله عليه وسلم أهل مكة إلى الإسلام ولكن ما قبل أهل مكة هذه الدعوة وأخيراً هاجر الرسول إلى المدينة المنورة ونشر الإسلام هناك وتوفي فيها